اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن قلت اخوان قوم ان انسانا لهم ما توسوس به صوتنا نلجئ الىه من حمل النور يا ترى قلب تلم قيان يعاني بالعين الشمالي طعيد ما ينفع من قول الا لنديك ربيب معك وَجَاءَ سَن لَرَتُ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ إِنُّهُ يَتَحَقَّقُ وَأُنْفِخَ فِي الصُّورِ مَا لَكَ يَعْمَلُ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَ الظَّالِمِ شَهِيدٌ لَّقَدْ كُنْتَ فِي ضَلَلٍ مِّنْهَا فَكَشَفْنَا عَنكَ ضَلَالًا كَذِبًا سَوْفَ كَرِيمٌ مَحْدِيدٌ قَال قَرِينُهَا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ الْقِيَامُ فِي جَهَنَّمَ كُلُّ نَكَفِرٍ ع منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلذاً آخر فألقياه في العذاب الشديد قال ارِنَا نُورًا فَمَا أُضِلَّتُهُ وَعَنَّا كُنَّا فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ قُلْنَا تَصِيمُونَ لَنَا قَدْ قَدَرْتُ إِلَيْكُم عيد ما يبت ورقول لديا ومن نبي علينا من الذي يوم لقون لجنه مهل امتل تِيؤَنْتَقُونَ هَلْ مِن مَّذِيد وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لَن تُدْرِيَنَ تَقِينَهَا يَوْمَئِذ يشير وحمىنا بالضيق وجاء ان في قلبي منيد اود